أعوذ الله من الشيطان الغليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلقد آتينا مسعى وهون الفرقان وضيعا الَّذِينَ لاَ يَخْشَوْنَ الدَّهْرَ فِي الْغَيْبِ وَمِنَ السَّاعَةِ فَلَقَدْ آتَيْنَا إِذَا عَيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِبِينَ في الليل لا سيعن قالوا ان كُنْ ثُمَّ انْتُبِئُوا وَآبَأُوا قُلْ فِي يَبَانا أنت من اللعبين. قال بغ ربكم رب والسماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من إِلَّا أَنَّ إِذْنَنَا أَفْنَى فَجَعَلْنَا لَهُمْ جُزَاءً إِلَّا كِبْرِيَاءَ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ عَذَابٌ سمنا فتين يلكرهم يقال له إبراهي قالوا نغوم من تستغدو anu lan tar ta naba bi anihana يُرْجُمُ مِنَ هَذَا فَذَلُُّم إِنْ خَانُوا يَمُوتُ فَرَجَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الْوَارِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوتِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَا أَذَهَبَ طَعْمُ جُنُنٍ مِن جُنِنِ لَا غِيَ مَا لَكُمْ شَيْءٌ تعبدون من جون الله أفلا تعقلون